موقع رياض القرآن يقدم, يقدم روايو الأسحار حديث عبير كلماته من نسيم السحر وأريج أنفاضه من أنفاس المتهجدين أتاك حديث لا يمل سماعه شهي إلينا نثره ونظامه إذا ذكرته النفس زال عناؤها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 قل إنني هدي ربي إلى صراط مستقيم أدناه قيما ملة إبراهيم حنيفا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين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 فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم